بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء وَالْأَرْضِ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 إلا الكافور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرآن ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليل و أيام الآمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا و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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ من نذير إِلَّا قال مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 التي تقربكم عند نازل إلا من آمن وعمل صالحا إلا وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين وَمَا آتَيْنَاهُمْ